أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون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 114. بالعذاب إذا هم لا تجأروا اليوم 116. إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تسلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبعوا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة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 بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فغراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا والاخره عن الصراط لناكبون